بسم الله الرحمن الرحيم طاسب من تلك آيات الكتاب المبين لعلك نفسك ألا يكون مؤمناً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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَتِلْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُومُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدِري وَلَا يَاطِلِقُ لِسَانِي فَأَعْرُسِ الْإِلَهَوْنَ ولهم علي يذهبون فأخافوا أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمع فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بن إسرائيل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 فَتَوَلَّتْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال أما له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأعرج من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضيعت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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتوا بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وَجَنَّاتِ وَأَيُولٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّعْضِ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا وَعَضَتْ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَعْضِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِنَ وَمَا نَحْنُ فِي مُعْذَبِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ رَاطِعُهَا هَظِيمٌ وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فاتقوا الله وأطيعوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحوا قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بِآيَةٍ إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا إيه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العديد الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لَكُمْ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحلم ضرور أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متأناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وَمَا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاو.